بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> هل أداف حديث رافية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناطبة كصلا نارا حالية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضيع لا يسلم ولا يؤين جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها جرر مرفوعة وأسواب مرفوعة ونمارق مصروفة وزرابي مرسوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف قمقت وإلى السماء كيف رفعت والجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سقحت فبذكر إنما أنت إِلَّا لست عليهم بمخيطر إِلَّا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم